أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على معذ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله نقتفل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من جفر ولو شاء الله مقتتنه ولكن الله يفعل ما يريد يا لأن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا كفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه تنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع فرسيه السماوات ولا يؤونوا حفظهما وهو العليم العظيم لا إكرار في الدين قد تبين الرسل من الغي فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء المطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك هم فيها طالدون ألم تغيل الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر فالله لا يهجل قوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قارية على أروجها قال أنا يحيني آله الله بعد موتها فمات الله لأتعى من ثم بعثت قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم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 ما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أني كيف تؤهي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وَلَقَدْ أَغْثَاهُمْ مِنَ الطَّيْرِ فَكُونُوا إِلَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ نَجْزَاءً ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أهوالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة يتحبه والله يضاعف لمن يشاء اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُثْرِفُونَ مَا أَسْرَفُوا مَنْ أَنفَقَ وَاتَّقَى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول محروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها تُفصلُ صَلَقاتِبُ بالِالمَنّ وَالأَد كَلَّ ل فِقمَا لَهُ لِآ أَ جِ وَلَا يؤ بالِاللهِ وَْيَومِ آافِ فمَذلهُ كَمَتَ ل صَفوان عَلَي دُابُون فَلَفَاضَهُ وَهِون فتَرَكَهُ صلتا لا يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومتى هم الذين ينفقون أموالهم ابتظار مَثَلُهُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَطْبَةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَطْبَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَثْمَرَ ذَاتَ أُكُلٍ فَيَأْكُلُهُ حِيفٌ إِلَّا إِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأحناب تجري من تحتها الأنعار فيها من كل الثمرات وأطابه الكبر وأصابه الكبر ولو ذري يسوب عفاء فأصابها إعفار فيه نار فاحتوقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولدتم بآخذيه واعلموا أن الله ظليل حميل الشيطان يعدكم الفترة ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع العليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم وَإِنْ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ تَذْكِرَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ أُنصَارٍ إِنْ تُبْدُسْ قَلَقَاتِ فَنِعْمَ مَا يْ وَإِنْ وخير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون قبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتضاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفضراء الذين أفطروا في سبيل اي ذا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل اوياء من التعف يحسبه الجاهل التعف في تحرفهم بثيمهم لا يسالون الناس الحافه وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحجنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المجد ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى مَا أحلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ أَوْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا تَقَدَّمَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ قوميها خالدون ان حق الله ذي با ويوم الصدق لا يحب كل كفار الاذيم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 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن شَبْتُم فَلْيَكُن رُّؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ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 إذا ينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم وَلَا بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما الله فالَكتُب وَاليُّ الذي عَلَ الحَقق وَاليَتطِ الل وَضَّهُ وَلَا يَدَقَت مِن شَيْئ فَإِن كَ الذي عَلَْهِ الحَقُ شَفِيًا أَوْ بَعفًا أَ لَا يَسستطيعُ أَ مَِّ وَفَيُم وَليوه بالِالعَذ وَاسْتَشِيرُوا شُهَدَائِيَ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا عَلَيْهِ فَرَجُلٌ وَالْأَتَى مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَمْ تَبِلُ إِحْدَاهُمَا فَتُلْجِى رَأْسَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوى للشهادة وألا أن لا ترتأبوا إلا أن تكون تيجا وتالحاضره تجهرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تسبوها واشهدوا اذا تبا يعظم ولا يضام هو جاد و شهيد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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليستق الله وربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آسل قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما فيه أنفسكم أو تقفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 وطالوا سمعنا وعطقنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا أسحها لها ما كتبت وعليها ما اكتبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أَضْنَانَا هَبْنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مَرُّوا بِالْقَرْيَةِ هَبْنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثورات والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز من ذنبه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا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 فيتبعون ما تجابى منه ابتضاء فتنة وابتضاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والواسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب ربنا لا تزهر قلوبنا بعد إذ عديتنا وهب لنا من لدنك أحمه إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع اليوم لا ويب فيه إن الله لا يخرق الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار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 قد كان لكم آية في فئتين تقطا فئة تقاتل في تبيل الله وأخرا كافرة يرونهم مثليهم رأيا العين والله يؤيد لنصره من يشاء إن وفي ذلك العمر تهيئ للأبطار زين للناس حب الشعوات من النساء والمنين والصناقيل المطنطرة من الناب والفضة والخير المتومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَوْلَى بِكُمْ خَيْرٌ مِّن ذَلِكُمْ ۗ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ الله والله بصير في العباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا جلوبنا وفينا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفتين والمستغفرين بالأسحاب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا عالم أول عزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الحلم بغيا بينهم ومن يفكر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُ كُلًّا فَمَنْ يُسْلِمْ فَإِنَّهُ قَدِ اهْتَدَى وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا والله بصيرهم بالعباد إن الذين يكبرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصة من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين موتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَغَفَلُوا فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا فكيف إذا جمعناهم يوم لا غير فيه ووفيت كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنجع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء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 ومن يفعل ذلك فليس مِنَ الله في شيء إلا أَن تتقوا من يمتقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المطير قل إن تخوا ما في قدوركم أو تبدوه يعلموا الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تُجَدَّدُ كُلُّ لَفْهٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْبَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِلَّا تَوَدُّؤُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وبينه 124. ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد 125. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رفور رحيم 126. قل أطيعوا الله فإن تولغ فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين سرية ضغبها من بعد والله سميع عظيم إِذْ قَالَتْ مَرْأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَثَقَّبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى لا والله أعلم بما وضعت وليس لكا كالأنسا وإني تميتها مريم وإني أعيذها بك وذليتها من الشيطان الرجيم فتغفلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنا زكريا كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك آلا قالت هو من عند الله إن الله يرلق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكري يا ربه قال وفي أبني من لجنك ذرية طيبة إنك سميع الضعاء فنادته الملائك وقائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مخدصا بكلمة من الله وسيدا وقصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن لا وقد بلغا ينكب الرغم وأتي عاقل قال كذلك الله يصعر ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلمن ناس ثلاثة أيام إلا رمضا واذكر ربك كثيرا وتفح بالعفي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله الصفات وطهرة والصفات على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجتي واركعي مع الرافعين ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يستصمون يُخَوَّلُ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى مِنْ مَرْيَمَ يَكُونُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ, مريم وَاجِهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ومن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 يَقُولُ يُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى ومنفئكم بما تأكلون وما تذكرون في ملوشكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمين ومصدقا لما بين يغي من الثورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا خراط مستقيم فلما أعز عيسى منهم الكفر قال من أنصرين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 ومكروا ومكر الله والله خير الماكنين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافرك إلي ومطهرك من الذين كفروا وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ كَصَوْفٍ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فيه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 ذالِكَ نَجْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن خاجتك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندوا أبناءنا وأبناء هُوَ الَّذِي خَلَقَ وَأَوْلَدَهُ أَبْنَاءَ وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ أَتَيْنَا إِلَى الْفَنَجَ عَلَّنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إن هذا لهو القصة الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا ولكن كان عنيفا مسما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله غلي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا المتكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب المتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة آمِنَ الْكِتَابَ آمِنَ بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهِدْنَاهَا آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهِدْنَاهَا وَتَفَكَّرُوا آخِرُ لَعَلَّهُمْ ولا تؤيسوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله ان يؤسى احد من إِذِ ٱللَّهُ يُؤْتِى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ ٱلْعَٰلَمِينَ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَقَوْلِهِۦ وَأَجْرُهُۥ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوهُ بِدِيَانِ لا لَا يُؤَدِّي إِلَيْكُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوهُ بِدِيَانِ اللَّهِ يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ ذلك بأنه قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بأهدي واستطى فإن الله يحب المتقين ان الذين اشتروا بوعيد الله وايمانهم ثمنا قليلا لا خلاق ولا لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم وهو لا يرون بهم يوما قيامه ولا يجكيم ولهم عذاب الالهيم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعَنُونَ أَن سَنَدْعُو بِالْكِتَابِ تَحْسَبُهُ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 الشتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تستخدوا الملائكة والنبيين أرمابا فيأمركم بالكفل بعد إذ وَإذاَا قَلَ الَّمِ تَاقًَا نَّبينَ لَمَا آتَتكُم مِن كِتَالِ وَحَكمْمَةثُم جَاتُم ثمُ ي أَكُم وَثُول خَّقُلِمَا مَقُ تُؤمِنَّ بِه وَتَون قال أأطررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أطررنا قَالَ فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فَسُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا والأسباق وما أوت يموسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام ديلا فليه يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ايذ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ايمَانِهِمْ وَشَهِدُوا انَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَ اُمُّ الْبَيِّنَاتِ فَوْلًا لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخصف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا منهم ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم لن تقبل ثوبتهم وأولئك هم وماتوا وهم قفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو استدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ادَّنُوا الْبِرَّ وَاتَّقُوا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَدَعْ